بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا أهذ نادي ربه نداء خفيا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 وهب لي من لدنك وليا يرثني ويلث منا ان يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا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 وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صِبْيَانًا وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَّاهُ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا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 قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّهُ لَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ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 وَهُُز إلَْكِ بجِذِّع إ خْلَتِ تَساقَطَ لَْيكِ رُطَبَ جَِيّ فَكُل وَشْرَبِي وَقَرّْ عينَا فَإَِّا تَرَيَّ مِنْ الْبَشْرِ أَ أحدَدَ فَقُلِي إِ نَذَوْتُ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 يا اخته هارون ما كان ابوك امراسا وَمَا وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي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 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِّنَ الْمَشْهَدِ يَوْمَ عَظِيمٍ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إذ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبي أن إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع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 قال أراغب لنت عنالهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم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 وَلَدَيْنَا هُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْيَمِينِ وَقَرَّبْنَا هُنَّ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا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 وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدتَ بَيْنَهُمْ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وبكيا فخلف من بعدهم خلف نظار الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أهذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 أفَرَائِتََّذ كَفَرَ بِآَاتِنَا وَقَالَ لَ أُوتَََّ مَا لَ وَولَدَا وَقَالَ لَ أُوتََّ مَا لَوولَدَنَ الطرع الغَيْبَ أَمِ التاتَّخَذَ عادَر الرَّحْمَانِ عَهْدًا كَلَّ. سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُونَ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُونَ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا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 لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا الَّذِي يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يتخذ ولدا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 إَِّنَ آامًَا وَمِلُ الصَّالِحَاتِ سََجعَُ لَهُم الرَّحْمَ وُدَّ فَإِنَّ ماَا يَسَّرْناَاهُ بِِسَانِكَ للتُبَشِّرَ بِهِ الْ المُتَّقين للتُبَشّرَ بِهِ المَُّقينَ وَتُذِرَ بِهِ قَوْمَلُّدَّ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ هل هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لهم ركزا